وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ من سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلات التقوى؟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 إليه أن اصنع الحلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 فقل الحمد لله الذين اجعنا من القوم الظالمين وقل رب أنزني منزل مباركه وأنت خير المنزليين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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملع من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما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 قال عما قليل قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة وصولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كدوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وعن ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبران كل حزب بما لديهم فرحون فدرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون إن الذين هم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 إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم لا تنصرون قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا الْقَوْلَ عَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرر للاجؤ للاجؤ في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما يتضورون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إِذَاهُمْ إذا هم فيه مبنسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد نَحْنُ نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من الرب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بِٱللَّهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رَبِّ فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن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 حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا لعلني أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 وَمَنْخَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَاآكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَاآكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمْ فِي جَهَنَّمْ مَخَالِدُهُنَّ تَلْفَحُ جُهُهُمُ النَّارُ الفحوجون نار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلأ عليكم ألم تكن آياتي تتلأ عليكم ألم تكن آياتي تتلأ عليكم, آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فاننا ظالمون ربنا اخرجنا منها فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يقولون ربنا آمنا فغفر لنا وارحمنا وأن تخير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكم ت منهم تضحكون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 لو أنكم كنتم تعلمون أَفَحَسَبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا أَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَكِيمُ قُلْ لَئِنْ آتَانِ اللَّهُ إِلَاهًا آخَرَ لَيَكُونَنَّ حَقًّا وَلَٰكِنْ لَا أُرِيدُ لِأَنْفُسِي مِنَ الْكُفَّارِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ, فإنما حسابه عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَن تَخْيِرُ رَاعِي